وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب, مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو وفاحذرهم قاتلهم الله ان ما يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين يقولون لا إِلَّا جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولله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 قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا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 جَلُوها والله خبير بما تعملون